وقالوا حفظنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد كثرت الأسئلة من الإخوة المترددين على هذا المسجد أي مسجد القبلتين بسؤال نكاد نسمعه كل يوم لماذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين واين القبلة الاولى وما تاريخها والسؤال يتردد كل يوم عدة مرات فنتوكل على الله سبحانه وما توفيقي إلا بالله عليه توكله لنلتقي بمشيئة الله تعالى في يومنا هذا مع تعريف القبلة ولماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلاة الى بيت المقدس اي الى جهة بيت المقدس ثم امره الله ان يتحول الى الكعبة المسربة وقبلما نلتقي مع هذا اللقاء اود ان يعرف المسلم من انت يا مسلم من أنت يا مسلم سؤال إجابته غابت عن الكثيرين مننا فبعضنا يمشي وهويته الشخصية على جيبه وقلبه لكنه يجهل كثيرا عن هويته الإسلامية ولا بد أن نعرف هويتنا بأننا أمة متميزة فأنت أيها المسلم يكفيك فخر أنك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت من الأمة الوسط، أنت من الأمة الشهود على الأمم أنت من الأمة التي هي آخر الأمم زمانا وأولها يوم القيامة مكانا ويكفيك قول نبيك صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون ويقول الإمام جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وامتي يوم القيامة على قوم مشرفين على الخلائق ما من الناس احد الا ودى انه للناس وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد ذلغ رسالة ربه عز وجل هكذا أنت يا مسلم هذه هويتك وهذه شخصيتك وهذه غمتك إن كنت محبا لسيدنا محمد فأنت مع سيدنا محمد يوم القيامة على كوم أي مكان مرتفع مشربين على الخلاء ما من نبي أحد إلا وزهنه من مِنْ أَمْنَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَفَسَهُ قَوْمُهُ إِلَّا وَمَشْهَدُ لَهُ أَمْنَةُ سَيِّدِنَا محمد. وَكَذَلِكَ علاكم غمة وتطوى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اخوتي عباد الله ان هذه القتلة التي ستجهون اليها في طلاتكم نعمة حظنا من الله. ان هذه القتلة رفقتنا رباطا وثيقا بالله. ورفقتنا بقيدنا رسول الله. ورفقتنا باصحاب رسول الله. ان هذه القتلة هي الصراط المستقيم. هي هداية قول رحمه اولا ما هي القبلة القبلة هي الاتجاه وهي اسم مكان للجهة التي يقصدها المصلي في صلاته من كان بالكعبة الكعبة تستقبل عينها ومن كان بعيدا عن الكعبة تستقبل جهتها هذه القبلة ربطتنا بالله انها هداية الله وصراط الله المستقيم. والدليل على ذلك اكرأ حوله تعالى فيقول السفهاء الى الناس ما ولاهم عن سبلتهم الذي كانوا عليها. كل الله المشرق والمغرب يحدي من يجاء الى صراط مستقيم. في اهل الآية يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ماذا نلمح نلمح يوجد في الآية تدلنا على هادم ومهدي ومهدي اليه الهادي هو الله لقوله تعالى يهدي من يشاء يهدي هو فالضمير تقديره هو اشأ الله. فالحادي هو الله الى القتلة. من يجاء المهدج هم اصحاب رسول الله ومن تبعهم باحثان الى يوم الدين. والمهدج اليه الى صراط المستقيم الى القتلة. فالآية تدوحي ان هذه القبلة هي هداية الله وهي صراط الله المستقيم. ولأن المسلم له تعلق المسلم له تعلق بنفذ الصلاة في ثلاثة مواقع لك تعلق واركباب عن في ثلاثة مواقع. ان نجحت في موطنين نجحت في الثالث. وان ركبت في موطنين ركبت في الثالث. اختر لنفسك ما تريد. النوصل الاول من الصراط المستقيم هو ارتضبك بهذه القتلة. ان تتجه لها خمس مرات في صلاة في اليوم والليل. ان على تلك الصلوات فقد احتديت الى الصراط المستقيم. فالصراف المستقيم الذي هدان الله له هو القدرة. وكذلك الموصل الثاني هو الدين والاسلام هو الصراط المستقيم فقبلتنا صراف المستقيم لقوله ماذا يقول ابو المستفيم؟ فقوله تعالى قل انني حدار يؤتي الى صراط مستقيم جد الشيء من الله إبراهيم حنيف وما كان للمشركين ولقوه تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل لا بكم عن سبيله فدينا صراط مستقيم وتبنا صراط مستقيم وبقي الموصل الثالث. وآه من الموطن الثالث. يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم في القتل يا رب اهدنا الصراط المستقيم في دين يا رب انتقنا النجاح في الصرافين حتى تأخذ بأيدينا يوم الصراط الثالث. وما هو هو الصراط الذي ينتظرنا جميعا يوم القيامة اتنهوا اتنهوا هذا الضيان الكافي الكافي عن الصراط يوم القيامة وجهد لنفسك ماجئ واحفر لنفسك ماجئ الدنيا ستتوب الصراع يراث به الجسر فالجسر هو الصراع في حديث رواه الامام البخاري في باب الشفاعة حديث مطوض في الثلث الاخير من الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا الجسر من حديث الشفاعة رواب الامام البخاري. ثم يؤتى بالجزء. فيجعل بين ظهر الجزء. قلنا يا رسول الله وما الجزء? قال مدحبة مزلة عليك خصافير وكلاليم وحسك المفلتة لها شوك عقيقا تقول بنج يقال له السعدة المؤمن على شكل برد وكريح المؤمن على شكل برد وكبر وكريح الخيل ناجل مسلم وناجل مخدوش ومخدوش في نار حتى يكتب اخره باليصحب صح الاسم ورد فيه الجحر بفتح الجيم والجذر بكسر الجيم ثم يكتب ك هذا هو التعلق الثالث ان نجحت في في الدنيا نجحت في الموطن الثالث وما ادراك ما الموطن الثالث اسمع ثم يهدى بالجبر فيجعلوا بين ظهرك هنم قل يا رسول الله وانا الجبر مدح حضرون نزل مدح حضرون اي موضعهم تصحب فيه الافتات تذل وانزل موقعا فيه الافتات لا فهو الرسل جميعا يوما اذ نم على الراب يوفي سلم سلم سيدنا يا محمد يرتدي كبرا وسيده يا جليل عاصم في ملك مشق قائلا الرسل سلم سلم الرسل يقولون ربي سلم سلم كماك اعرقنا لهذا الجسر وهذا الضباب اسمع الانف عليك خفافيقن وكذا من حديد النار وحسكتا مفلطحه اي حديثا دقيقة من بدايتها متصعه في اخرها عليها شوكة العقيقات. اي محوشة. من نشبت في جسبي لن ينزو ابت. كجوك السعدان الذي يكون بنزن. اسمعنا الاستقام على الصراط الفتلة. والاستقام على الصراط الدين. المظلن عليك كالصبر يا رب. المؤمن عليه كالفرط وكالمرط وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب انهم اصحاب رسول الله واصحاب الانبياء والرسل يمرون كالفرط والمرط والريح واجاويد الخيل والركاب اذنع بقية في النار سناد المسلم. سلمه الله. وناجم مخدوش خدثته الخصاطيق والكلاليف ولكن له نجى برحمة الله الصنف الثالث مخدوش في ناء جهنم خصفته الخصاطيق والكلاليف في قعر جهنم وأخه هاوية وما ادراك ما هي نار عاملة يؤتى في اخرهم ينقب صحبه هل بعضا على وجهه صحبه اين تريا اين تاوا اين نالوا اصحبوه صحبا خذوه فغلوه ثم الجحيم خلوه ثم في سلسلة سرعها فبعين زراعا فسلقوه. لماذا? انه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولذلك اقولها من قلبي للذين يبلقون المحلات الججارية عند الازال يتوارون داخل المحلات. خوفاً من مرقبة المخلوق يتوهون وراء أطياف الظاعة والأرض فاذا سحب الصلاة فتح المحلار ورفض التدارس مع المخلوق ورفض التدارس مع الخالق هؤلاء يحزون مرور الصراط يوم القيامة. اللهم سلمنا في هذا اليوم يا الرحمن الراحمين اخوتي عباد الله القبلة هي هداية الله وهي الصراط المستقيم وتعلقنا بالصراث في ثلاثة مواطن مع القبلة يحدي من يجاء الى صراث المستقيم مع الدين قل انني ادامي وفي الى صراث المستقيم مع الصراث يوم القيامة. والكبلة ربقتنا بسيدنا محمد الكبلة هذه ربقتنا بسيدنا محمد لانها كبلة, كبلة سيدنا محمد تفرد بها وبقية المسلمين اتتمعوا معه في آية الخفرة. اراد الله ان يكرمه لانه اشتاق للكعبة. فاصرده الله باضافة الكتاب الى شخصه العظيم عليه الصلاة والسلام اي عظمة النموة فقال تعالى <تصفيق> ولئن كيف الذين اوثوا الكتاب بكل ايتي ما تبعوا كتابك الاضافة هنا كاف الخطاب لمن اضافة الكتاب هنا لمن لمن هذه التخطيئ إنها تقصية سيدنا محمد. قبلة التي ارتضيتها. فلنوان بيالك قبلة فالقبلة رضاء رسول الله. والقبلة قبلة رسول الله. من كان في الكعبة فقبلته عين الكعبة. ودقية المساجد قبلتها تسمى تحديدية أنا قبلة مسجد سيدنا محمد الوحيدة قبلة تحكيدية كوثيهة ولذلك من أراد ان يخلية في مسجد لبسه تحكيدية كوثيهة هل يقدر من أقوالك في مسجد رسول الله؟ لماذا في المسجد قد نرى تقلبة وجه في السماء؟ فلا نولي النجا كفلة فرضاها اي فلا نوجها لك من التوجح لرسول الله من الذي وجهه الله, الله. فلا نولي النجا فلا نوجها لك ففلة مبجد سيدينا محمد تحديدية توجيحية نزل الامين جبريل وحددها لرسول الله توجيه من الله. وبهرية مساجدنا تحديدية تقريبية في المسرق والمغرب او في المصنة. اما نفت سيدنا محمد فلنولي يمك قبلة انصرها والتي وجهه وحدد له القبلة هو الله ونزل الامين جبريل فحددها لسيدنا محمد. اكتروا من الصغرات هناك حياتكم في المدينة بفرصة اكتبوا من سيارة للنموي والصلاة فيه صلاة الصحة والصلاة التحجز والوتر في الليل لا تحرموا هنفذكم من هذه النعمة. رضقتنا الخذلة بسيدينا محمد ورضقتنا باصحاب رسول الله. الموضوع طويل وازهل الله عن يوثقني لأخصص رحمه. رضقتنا بالله ورضقتنا بسيدينا محمد لانها خذلته. ولا الأزيف الذيبيير أ الكتابة بكل آياتنا الم تع مت وما ارز بتابع كتلتهم وما بعضهم بتابع كتلة صباح. ورضى قبلها بأصحاب رسول الله لانهم استجابوا الاتجاه لهذه القتلة وقصدهم الله وحيثما كنتم تولوا ويوحكم حصرا. وتحكم اي اصحاب رسول الله ويا قمة رسول الله الى يوم القيامة. اسمعوا صرحة الاستجابة من الصحابة من اتجاه للقتلة. اين نحن من هذه الاستجابة? الكثير منه يتجع اتجاهات صعيفة عن هذه المكلة ويقفى ان يشرب الاتجاه لهذه سيدنا سعيد ابن المعنى رضي الله عنه يقول كنا نبدو الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه نظر الى سرعة الاتجابة من الصحابة رضي الله عنه قنا نخدو الى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم، فمرعنا ذات يوم وناعف راح، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قائم على المنبر، فقلت لقد حدث أمر، فتلخى لا وصيح، فسمعنا إلى رسول الله يسق قول الله. قد نرى تقلق وجهك في السماء ثمن وليلنا جهد لك مصرحة. الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شبرا. فقلت لابتصاح قم بنا. نبتاء ركعتين قبل ان ينزل رسول الله لنكون اول من استجاب للابتتاه للعبة امتسابا الله ورسوله. فصلينا الركعتين ثم نزل رسول الله فصلى بالناس الصهر يومئذ نضر الى سرعة الافتشار قم بنا نركع ركعتين قبل ان ينزل رسول الله لنكون اول من اتجه الى الكعبة اتصالا لله ورسوله. او الحديث الثاني عن السيدة نويلة بنت مسلم تقول صلينا الظهر او العصر في نسجد من يحارف. وقلينا ركعتين. سيدا ويلة بن جمسل صلينا الظهراء العفر في مسجد بني حارف. وقلينا ركعتين. ثم جاء من يخبرنا من اصحاب رسول الله ان الخبلة تحولت الى الكعبة ورسول الله من لا جهة فاستدار الرجال مكان النساء وانتقل النساء مكان الرجال. وصلينا فجدتين فاقيتين الى القعبة. تقول راوية الحديث حدثني رجل من بني حارسة ان رسول الله لما علم به قال فيهم اولئك رجال يؤمنون بالغيب. رضي الله عنه. استداره ان بنى صحاح المسجد بمسجد القبلة فني ولانا صنية بمسجد القبلة فني هذا المسجد كان يسمى بمسجد بني سلم. وروى الامام ابن كثير في النص وذكر غير واحد من المفسرين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في مسجد بني سلم. فصل ركعتين الى بيت النقدس. فنزل عليه الوحي فاستدار جهة الكعبدي. فاكمل الركعتين هنا لهذه القبلة فسمي ذلك المسجد بمسجد القبلة. بعد ذلك تاريخ في ينحفر في دقائق وان كنت قد اصلت على حضراتكم لان قوتي ضعيفة لا اتطيع ان اجمع الموضوع الا على قبل الحول والفقوة. تاريخ الدبلة ظرضت الصلاة في مكة ليلة الاسراء والمعراج قبل الاجرة بسنة فحلى رسول الله جهد الصخرة بالبيض المصر. كان يسحقل الكعبة ولكنه يسجع إلى الصخرة من ليز المثلث بعمرنا كيف ذلك؟ تصور مع الكعبة الآن ما بين الركنين الحجر الاسود والركن اليماني? هذا الركن من الحجر الاسود الى الضطل اليماني او من الضطل اليماني الى الحجر الاسود ما بين الركنين. هذا الاتجاه مباشرة الى الصخرة من بيت المقدس. فكان رسول الله يضع الكعبة بين يديه ويستقبل الصخرة من بيت المقدس ويخلق. فلما عاد آل رحلة مدينة اشتاق للجعب والاتجاه اليه. ولكن الله امره ان يظل يخلي متجهة إلى الصخرة من قيد المبنى ستة عزر صهرا او سبعة عزر صهرا. وكان يقلب وجهه في السماء منتظرا فرج منه ونزل قوله تعالى فلنرى تقلب وجهك في فِي السَّمَاءِ يلنك فتلة فالضاحة فولي وَجْهَكَ فترة المسجد الحرام وَحَيْثُمَا ما كنتم فولي وجوهكم بقي في نهاية اللقاء السؤال لماذا امر الله النبي وهو في الكعبة ان يتجه للصحرة من بيت المقدس? ولماذا امره في المدينة في ان يتجه ستة عصر كهرة او سبعة عصر كهرة انتجاه بيت المقدس? الحجابة لان العرب قبل الاسلام وبعد الاسلام كان لهم تعلق بالكعبة شرط ولكنه كان خرفا جاهليا. نعرى جاهليا. تمسكك جاهلا. الاسلام جاء ليستخلص النقود. حتى ولو الى بيت الله. كانوا يفعلقون بالكعبة فعلوا بجاهلين. وفعصوا بجاهلين. الاسلام كان يقضي على الجاهلين. فقال له خلوا تجاه بيت المصد. اصرع قوله بعرف. وما جعل للتبلة الذي كنت على لها. ايه الى بيت المصدس لماذا يا رو? لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. وان كانت كبيرة الا على الذي لهذا الله. وما كان الله ليضيع ايمانه لكم. ان الله الناس لرؤوف رحيم. فلما خدفت القلوب واستجاب الناس لامر الله قلوا لبيت المقدس سمعا وصاعة يا رب قلوا جهة الجعبة سمعا وصاعة يا رب فلما سمعوا وحطاعوا ليس الغر ان تولوا وجوهكم قبل المجرس والمغرب ولكن الغر من امن بالله واليوم الحافر والملائكة والكتاب والنبيين وهذا المال على حبه هو القربة واليسانة والمزاكين وبن السبيل والسائل الى وفي الرقاب وعقام الصلاة وآث الزكاة والموطول بعهدهم اذا عادوا والصابرين في البحثة والضراء هؤلاء الذين نتقلوا كل هذا العقل اولئك الذين صدقوا والأولئك هم المتقون. فلمنا خلصة النية من التعلق التاهلي بالكعمة وصبت القلوب لله واحد الله الصافو عند اكتشاف الطعام اللهم احشنا عليها اللهم امدنا عليها. اللهم اجعل حياتنا على هذه السفلة. اللهم اجعل يوم لقائك على هذه السفلة. اللهم لا تحرمنا فضل الاتجاه اليها. اللهم نتقبل توجهنا اليها. واجعل خير ايامنا اليها وعليها لنجد الضراط المستقيم يوم القيامة بغطلك وكرمك يا عرحم الراحمين. تعرض عن قسمه على ليلى وذهارا انها هدايا الله انها صراط الله انها سنة رسول الله ان هذا التزامي باصحاب رسول الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا حفه أمر المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من ذنب بكم لا ذنب له. قلوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. لله حمدا كثيرا كما امر. والصلاة والسلام على سيد البشر. الشفيع المشفى في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وسمعت ردن بخبر اتقوا الله فإن الله مع المستقين فقال تعالى ولم يزل قائما عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين عاموا صلوا عليه وسلموا تسليمها اللهم صل وسلم وذلك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم وارض اللهم عن سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن بقية اصحاب رسول الله اجمعين وعن ادواج امهات المؤمنين وعن التابعين لهم باحثان الى يوم الدين اللهم رفض للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا ارحم الراحمين اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الاسلامية اللهم قول راية الإسلامية، اللهم ارأى بالامة محمدية، انك لا تزال يا الهي رؤوفا رحيما اللهم ارفع المغطى والغضب عنا ولا تخلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وافضح فساد قلوبنا واشفي بقدرتك امراضنا وارحم برحمتك امواتنا ونسألك يا ربنا ان توفق قادة هذه البلاد الى ما يرغيه ونسألك اللهم ان تنصر خادم الحرمين الشريفين اللهم اجدهي عن الحرمين الشريفين خير الجزاء اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الغالستان اللهم اتمن لهم نصرك الذي وعدت به عبادك الصادرين اللهم فانهم صلوا صلاة الخوف تجاه الكعبة فان منهم يا الراحمين اللهم من عليهم نصرك، اللهم سبت اقدامهم اللهم زلزل الارض تحت اقدام اعدائهم ولا تغطلهم برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين والصف باخواننا الصحفاء وامهاتنا الصعيفات في ديار المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا ارحم الراحمين واقتلنا منك بخاسمة السعادة والمسلمين اجمعين عباد الله ان الله يعمل بالعدل والاحسان وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله اللَّهَ يذكركم لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاذْكُرُوا الْعَظِيمَ